بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اذن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهار ربنا إنك جامع الناس ليون لا ريب فيه ربنا لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله شيئا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تُعْدِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَرْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ سَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ يَقُودُ النَّارِ وَأُولَئِكَ هُمْ يَقُودُ كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بغلوبهم كذبوا بآياتنا يَا اللهُ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ الَّذِينَ كَفَرُوا تَشَاءُونَ وَيَشَاؤُونَ إِلَى جَهَنَّمَ ولِلَّذِينَ كَفَرُوا تَشَاءُونَ وَتَشَاؤُونَ تَعُونَ إِلَاجًا وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ وَذِكْرَانَ لَكُمْ آيَاتٍ فِي أَثَيْنِ لَقَتَا قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَاتٌ فِي بِأَتَاهُ الْمُتَقَا فئة تقافر في سبيل الله وأسرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين فئة تقافر في سبيل الله وأسرى كافرة والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار النبي ذلك لا عباده لقرن ادم صلوى ودين للناس صب الشهرات من النساء والبنين والخنان كثير المصاع ودين للناس خب كهوات منها النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب والقناطير المقطعة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك متع الحياة الدنيا. والله عنده حسن المآب والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم قل أأنبئكم بخير لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّ فيها الأذهان قاالدين فيها وأزواجه مطهارة جنات تجري من تحتها الأنهار قاالدين فيها وأزواجه مطهارة قاالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر الصبرين بالأسحار، الصابرين والصادقين والصالحين والمؤمنين والمستفيرين بالأسحار. شهد الله أنه. Sayyidallahu alayhi wa a فإن حاجتك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم وقل للذين اسلموا فقد اهتدوا فان اضلوا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلا الله بصير بالعباد، الله بصير بالعباد، إن الذين يكفون بأيات الله ويقتلون النبئين بغير حق. إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُونَ بالقسط من الناس ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم منهم النصيرين أبغض أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصيرين ألم تر إلى الذين أودوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب إله ليحقوا ما بينهم ألم ترى إلى الذين الَّذِينَ <تصفيق> مَا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 تخرج الحية من النيج وتصير النجت من الحج وتزق من تشاء بغير حساب. Amen. Amen. بطني محررا فتقبل مني إذارت ورأت وإمران رب إني نذرت لكما في بطري محررا فتقبل مني فتقبل مني going to وكف لها زكري بِأَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَتِ وحصورا ونبيا the a العشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وتبه بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا هو هلكي على أطيع لربك واسجد. في المهد وكهلا ومن الصالحين ويتلم النات في المهد وكهلا بشر قالت رب أن ما يكون لي ولد ولم يمتسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك رب أنفسه إنما يكون له كون بكون ويعلمه الكتاب والحكمة والسورة. فيه من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالى فنحجد به من بعد ما جاءت من العلم فقل تعالى فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ ابْنَانَا أَنَا وَابْنُكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكَ إِنْ نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهم وربا ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا هو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله وإن الله له هو الغزيز الحكيم وإن الله له هو الغزيز الحكيم فإنك والله فإن الله عليم بالمفسد سبح فيعلا اليك لمس سوا بيننا وبين ان لا نعبد الا الله نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا لهم دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الكتاب لما تحدون فيه إبراهيم لن تحددون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، لَمَّا تُحَاجُّونَ فَلَا تَسْعَ قِيلُونِ أَبَرَّاكِيلُ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ أنت في ما لفوا به علم فلما تحجون في ما ليس لفوا. أو يحاجوكم عند ربكم قل إن بيد الله يؤتيه من يشاء قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء والله بالفضل العظيم والله بالفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ومنهم من إن تأمنه بدينان لا يؤديه إليك يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينان ومنهم من إن تأمنه بدنار لا يؤديه إليك إلا ما دنت عليه قائما ومنهم من إن إِنَّ مَادِي نُرِي بِدِينَا إِلَّا يُقَدِّرُهُ لَيْكَ إِلَّا مَن عَدَّتْ عَلَيْهِ اللَّهَ زَهْلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِال سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واستقى فإن الله يحب المتقين بلى من أوفى بعهده واستقى فإن الله يحب المتقين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 من قليلا أولئك لا خلا خلهم في الآخرة أولئك لا خلا خلهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلي القيامة ولا يا مت ولا يزكهم ولهم عذاب أليم. الكتاب وإن منهم لفريقي يلون الذين دهم بالقداب لتحسبه من الكتاب لتحسبه من الكتاب وما هو من ويقولون هو من عند الله لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون <تصفيق> لِبَشَرٍ أَن, أن يُتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ مَا يَقُولُ لِلنَّاسِ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن, أن يُتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَرَنُوهُ وَلَتَثُ نَأْتُوبُ لِلَّذِينَ ثُمَّ يَسُولُ لِلنَّاسِ كُنُوا عِبَادَ لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربان الزين ولكن بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولكن كون أن تتخذ الملائكة و الأنبياء أربابا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة و. بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أحكم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولكنصرن ثم جاءكم رسول مصدق دِينُ لِي مَنْعُهُ لَتُؤْمِنُ نَبِيَّهُ وَلَكِنْ صُرٌّ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ يَصْلِي قَالَ أَلَا تَرْدُّونَ عَبْدَكُمْ قالوا قررنا قالوا امرنا قال تشهد وانا معكم لنشاهدين قال لك اشهد تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاشقون فمن تغلى بعد ذلك فأولئك هم الفاشقون أفغير دين الله يبقى اسلم من في السماوات والأرض أن غير رادين لا يبعون وله أسلم من في السماوات والأرض وله أسلم من في والسماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من بالسماوات والأرض طوعا وكرها قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إبراهيم وَإسْمَاعِيلَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما وما أُوتِيَ موسى وعيسى والنبيون من ربهم وما لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له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 الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق جزاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من ذٰلِكَ وَأَصْلَحُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَأَجَّهَ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن قُبَلَتْ أُوبَتُهُمْ لَنْ تُقَبَّلَتْ أُوبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلُّ لَنْ تُقَبَّلَتْ أُوبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تُنفِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَأِيلَ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام كان حلاً إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورا إلا ما حرم إسرائيل فتوب التوراة فسلوها إن كنتم صادقين. فتوب التوراة فسلوها إن كنتم صادقين. فمن ترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن استرى على الله الكذب من صدق الله صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا كتكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيته مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان لله على الناس حز البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حز البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الظالم الله غني عن العالمين وَلَهُمْ جَرَفَةٌ إِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنِ الْعَالَمينِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَالْحَقِّ؟ الله شهيد على ما تعملون سُدُونَ عَنْ سَبِيلِ الله قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ إِنَّمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ رَبِّكُمْ لَا يَمْلِكُ عن سبيل الله من آمن تبهونها عوجا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبهونها عوجا من آمن تبهونها عجَّمَ وَأَن تُمْسُهَا دَاءٌ مَن أَبَى نَتَبَرُ نَعِجَّمَ وَأَن تُمْسُهَا دَاءٌ وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلِ النَّعْمَ مَا تَمْلَدُ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يودوكم بعد إيمانكم كافرين يرتدون بعد إيمانكم كافرين وكيف ت وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وكيف تكثرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يَمِينًا أَنصُرُ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى أَصْلَحِ صِرَاطٍ مستقيم الذين آمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء لَن تَبِينُ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَلَن تَبِينُ قُلُوبُكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ وقلتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقلتم على شفا حفرة من كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُونَ بِالْمَغْرُوفِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أنهون عن المنكر ومرورا بمعروج وأنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فَكُنُوكَ الَّذِينَ تَفَرَّقُوا أَخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فأما فأم الذين سودت وجوههم أكثرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتَ تَكْفُرُونَ تَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتَ تَكْفُرُ وَأَمَّا الَّذِينَ بِغَيْرِ وجوههم في رحمة الله، هم فيها خالدون. وأحمى الذين يعبدون جورهم في رحمة الله، هم فيها خالدون. يا لاتريها يرود على ذلك رب الحرب يوم الله يريد من للعالمين ولو في السماوات ولا في الحر وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور, الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمور بالمعروف كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنف كنتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر كلكم تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. كتاب أكان خيرا لهم منهم, منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا واللُخمُ الأدبَارُ أينما تقفوا إلا بحبل وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة وحضر من الناس وباء تلون الأنبياء بغير حق، ذلك لأنهم كانوا يكفرون. كانوا يعتدون، ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، ليسوا سواه، ليسوا سواه من أهل الكتاب أممته. مَنْ تُيتْلُونَ You. whole huay Saya berkata, kerana dalam صدوه الأكبر لا يألون لهم خبالا ودوا ما علبتم قد بدل مرضاء من أفواههم وما دفت صدورهم أكبر قد بيّن He you will know. kuli <tuk> ما لا إك في مسويين يمدكم ربك بخمسة آيات من ماء. لا تقطع ما إن قلوبكم به، ولا جعل الله إلا أشاءهم، ولا تقطع ما إن قلوبكم به، ومن نصوئ أطرفاً من الذين أن طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائدين ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِبُونَ يُهْلِكُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يشاء مضافاً يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدك للكافرين واتقوا النار الذي وأطيعوا الله الرسول لعلكم ترحمون وأطيع ووجن نافتن عرضها السماوات والارض وتائر الى معرفه من ربكم وجن نافتن عرضها السماوات والارض معدا للمتقين وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن يحب المحسنين والله يعب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الله, ذكر اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَاللَّهُ بَصَّرَ فَوَلِدُونَهُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فعلوا يعلمون وَمَن يُفِرَ الذُّنُوبَ إلَّا الظَّالِمُ وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ بِهِمْ وَجَنَّ هل أنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وجنات خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِعٌ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عِقْبُ الْمُكَذِّبِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاتَّبِعُوا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا ولا تهروا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهروا ولا تحزنوا مسكهم قرحو، فقد مس القوم قرحو مثله. هي أمسكهم قرحو، فقد مس القوم قرحو مثله. وتلك الأيام نداولها بينن. وليعلم الله الذين آمنوا وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم علم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم سهداً وليعلم الله الذي الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فَسَيُنْذِرُكُمُ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَخْلُ مِ اللَّهُ الَّذِينَ نَجَا نُ مِنكُمْ أَم حَاتَبْتُمْ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَخْلُ مِ اللَّهُ يدور <تصفيق> أي قالب على عقبين فلا يضر الله شيئاً وَمَنْ يَقْلِبَ عَلَى عَقْبَيْنِ فَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّيْءَ سيجذ الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجد الشاكرين وسنجد الشاكرين, الشاكرين وكأي من نبيا قاتل معه ربيون كثير فما وهن وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهن فما وهن في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فما وقاموا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 ما كان قولهم ودامنا ونصرنا على الطغى الكافر واسرافنا في امرنا وثبت اقدى الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة <تصفيق> ali فنلقي في قلوب الذين كفروا عبب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فنلقي في قلوب الذين كفروا وَاهُم مِّنَّا وَمَثْوَاهُم مِّنَّا وَبِئْسَ الْمَثْوَى الظَّالِمِينَ وَبِئْسَ الْمَفْؤُولُ الظَّالِمِينَ وبئس إذ تحصوله بإذنه، ولقد صدقكم الله وعده، إذ تحصوله بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازلتم. تم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتلادعتم في الأمر لِيَنْقُم وَلَقَد عَفَا عَنْكُمْ ثُمَّ فَاتَكُمْ مِنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَد عفى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فتكم ولا ما خبير بما تقمون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 شاٰئفة منكم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الْجاهِلِيَّة. وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِنَّهُمْ لَيَمْكُرُونَ بِكَ مَكْرًا يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يغفون في أنفسهم لا يبدون لك يخفون في أنفسهم لا, لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا.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 وليبدل يا الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور والله عليم بذات الصدور, عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تزلهم الشيطان ببعض ما كسّه ولقد عفّه الله عنهم ولقد عفّه الله عنهم إن الله رفّور حليم.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 وَلِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا هُزَّلَ لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا هُزَّلَ لَو كانوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو ماتتم لمنفّرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلت.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 لَئِن مَّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا اللَّهِ إِلَّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتُمْ وَلَوْ كُنتُمْ فَاسِقِينَ فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاغف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فعفو عنهم واستغفر لهم وشويلهم في الأرض فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم حين وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذَا عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وما يظل يأتي بما غل يوم القيامة وما يظل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثمَّ وَفَقْنَا كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِثَ قَطْنٌ مِنَ الْقَوْلِ ومأواه جهنم أفمن اتبع رضوان الله كمن داء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وبئس المصير هم درجات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون والله بصير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 غَالِهِم آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ أَبَنْتُمْ مِثْلَيْهَا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول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 لَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ مَا سُئِنَ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمُ الَّذِينَ قَالُوا لَهُمْ لَا تُؤْذُوا لقد جمعوا لكم فخشواهم فخشواهم فزادهم إيمانه و قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فخشواهم فزادهم فيما نعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة الله وفضل لم يمتسهم تنوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم والله ذو فضل عظيم, ذو فضل عظيم إن جَئْتَ طَانٌ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن الذين يسارعون في الكفر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا إنهم يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا يضر لا شيء لئي ضر الله شيئا ولهم عذاب أليم لئي ضر الله شيء حسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لآفوسهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لآفوسهم إن نَمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إثْمَةَ نَمَا نُمْلِي لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ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 ريد مير طيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يرتبي من رسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجدبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله, فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ لهم من فضله هو خير لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وللله ميراث السماوات والأرض.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 نحن أولياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سنكتب شو بما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق على بال الحريق ذلك بما قدم أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد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 إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إلَيْنَا أَلَانُوا مِنَ الرَّسُولِ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءْنَاكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيْتِ نَادِي وَبِالَّذِي قُلْتُمْ أُلْقِدَ قل جَاءَ أَهُمُ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي وبالذي قلتم فلم تقتلتموهم إن كنتم صادقين وبالذي قلتم فلم تقتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا والزبور والكتاب المنير جاءوا بالبينات والزبور والكتاب الريم كل نفس زائقة الموت. انما نسو ون اجركم يوم القيامه انما نسو ون اجركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار و ادخل فقد فاز فمن نحضح عن النار وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا مساع الغرور وما الحياة الدنيا لا تبلهن النفى أموالكم وأنفوسكم ولا تسمعن. لا تبلهن النفى أموالكم وأنفوسكم ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرة ولا تسمعن من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أدنى تغيير وإن تصبوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإن تصبوا وت تقوف إن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ تَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَشَيْءٌ اشتروا به ثمنا وَلَا ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا يَشْتَرُونَ ما فما يستولون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحتفن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحتفن لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض والخلال خلد في الليل والنهار لا آيات إن من خلق السماوات والأرض وخلق الباب لا آيات لقول الألباب الذين يذكرون الله قيام وقعود يتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا بنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا غذا بنا سبحانك فقنا على بنا ربنا إن من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا شيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على أسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما كلا تخلف الميعاد، إنكلا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمن عامل. او انثى فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم ثبيلي وقاتلوا وقتلوا لا كفرا عنهم ثيأتهم ولا دخلنهم جنات وأوض في ثبيلي وقاتلوا وقتلوا لا فران عن عنهم تيأتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهاز ثوابا من عند لا، ولا أدخلنهم جنانا تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. كان تلقب الذين كان في البلاد لا يعون كان تلقب الذين كفروا بالبلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس النهاب وبئس النهاب لكن الذين اتقوا رب بِهِمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَا يَكُنْ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا رَبَّهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله لهم جنات تجري ما عند الله خير للأبرار وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما Yeah, gonna ثمنا قليلا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك أجعبهم منذ ربهم إن الله سريع الحساب إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وراقبوه وابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون